بسم الله الرحمن الرحيم كيف ما هذا الثبات وحولنا فتن تغز الراسيات يعني... على ما يزنزل الجبال الراسيات يثبت الله الذين آن... I bear witness, there is no God but Allah. This is my boyfriend. وَأَسَفَى oh. ما لا اسمعوا يا يهود واسمعوا يا علمانيين هكذا المرأة عند الله لو سمحت تعان الله يحفظك ساعدني شوف في واحد قليل حياة قاعد يتعرض لي ويتكلم عليه فأتيك أنا وزوجتي شقراء صفراء نظر إليها رجل الأمن انفجرت بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما أقل ساكني الجنة النساء, النساء, النساء, النساء فأمامنا قبر تشيب له العقول وظلمه تخاف منه الظلماء. صح ما أقوى شخصيته. فتعالت الأصوات والتكبيرات وارتفعت الأياد مشيرا إلى أنه لا خالق إلا الذي رفع السماء ومين يتق الله يجعل له مخرجا ما أقوى شخصيتها فتلك همتها جنال خالدات وتلك همتها زخرفة العباد هل تعلمين مما أنت محررة من سندس واستبرق وجنال مؤسسة بروق الفجر تقدم ما أقوى شخصيتها للداعية عبد المهسن الحمد لله الذي أعز بهذه الصفة نساء حتى ارتقت بهن نفوسهن فوق القمم وأذل بضدها نساء حتى ارتموا يحمون حول الدناية والرمم نفوس علت لأعلى الجنان وأخرى ضحكت قليلا ثم قطعتها النيران وهم يطوفون بينها وبين حميم الآن أما أولئك. فقد وعدهم ربي جل جلاله وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فشتان ما بين الفريقين شتان ما أقوى شخصيتها صفة محببة للقلوب تطرب لها الأسماع قبل القلوب تاقت لنيلها كثير من النفوس لكن للأسف ما نالها إلا القليل بل وربي أقل من القليل قوة الشخصية أخيتي إن كانت مكملة للرجال فهي عند النساء والله أغلى من المال وأجمل من الجمال لكن ما هي وكيف تكون هي أن تكوني ثابتة نعم أن تكوني ثابتة ثبات الجبال الراسيات لكن على ماذا وهنا يقع الخلل في الفهم ويكثر الزلل تخيلي أخيتي أيتها الغالية لو أن فتاة ضحك عليها بأن السم يطيل في عمرها وأنه يجلب لها السعادة فطلبت كأس سم لتشربه فأوقفناها وحذرناها ونصحناها فأخذت الكأس أمام الجميع وعاندت وزمجرت وشربت فنصحناها فامتنعت وقالت أنا خرة فزادت عناداً وأكترت وما هو إلا قليل حتى خرت جثة هامدة وأطراف جامدة ظلمت نفسها بنفسها هل هذا الثبات قوة شخصية لا ورب البرية بل هذا التخبط بعينه والانقلاب في تلك العقلية إذا أخيت اتفقنا أن ليس كل ثبات يعني قوة شخصية قوة الشخصية أخيتي الفاضلة ليست بالعناد فالأطفال يعاندون وليست بالجدل والصراخ فالأطفال يصرخون من كان يريد العزة فلله العزة جميعا قوية الشخصية أخيتي فتاة أو امرأة طلبت لهذا الثبات أغلى من كل الأمان والرغبات لا ترضى بثمن أقل من جنة عرضها الأرض والسماوات أخيتي تعالي وإياي نبحر في بحور أولئك النسوة والفتيات التي قدرهن عند رب الأرض والسماوات عظيم جد عظيم تعالي نبحر في تلك البحور وننظر في كل زمان للؤلؤة واللآلئ كما تعلمين قليلة لكنها ثمينة تعالي لأول لؤلؤة كرمها ربها وخالقها وباريها وقبل أن ندخل قصر تلك الجوهرة وتلك اللؤلؤة تعالي نسمع أنا وأنت ونصغي آذاننا وأسماعنا لحبيب القلوب محمد صلوات ربي وسلامه عليه ماذا يقول عن صاحبة هذا القصر يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع قال آسيا امرأة فرعون لماذا كمل عقلها هل لأنها تمتلك أجمل الفساتين وتحفظ أسماء المغنين لا أم لأنها ترفع صوتها عند الرجال لا وربي ليس هذا بالكمال كثيرات من ضعف عقولهم لعب عليهن العلمانيين والعلمانيات والناعقين والناعقات فيقولن عن لا تلبس الحرام ولا تسمع الحرام يقولن عنها أنها لا تستطيع وإلا لفعلت وأنها لا تملك المال وإلا لعصت رب الأرض والسماوات وهذا من نقص العقول وضعفها وإلا فها هي امرأة فرعون كانت من أغنى أهل الأرض تعالي دخلي قصرها وانظري فإذا بقصر يبهر العقول كأن الجمال يصول بين جنباته ويجول نمارق مصفوفة وسرور مرفوعة ويدران مزخرفة وفجأة ننظر في ذلك القصر وبداخله فإذا بامرأة مربوطة تساق إلى خشبة الجلاد انظري إليها انظري إليها دققي هي ليست خادمة من الخادمات لا ولا سارقة من السارقات وإنما هذه المربوطة هي الملكة الملكة إي وربي هي الملكة هي صاحبة هذا القصر هي هي بعينها هذه المربوطة كانت إذا تحركت في قصرها وقفت لها أنفاس الخدم كانت إذا أشارت بيدها تسابقت لها الأيادي بما تشتهي من النعم أجمل قصر على الأرض هو قصرها وأغلى حلي في الوجود حليها لكنها سبحان خالقها ما أقوى شخصيتها ما أنساها هذا النعيم من أعطاها النعيم سبحانه فتساءلت ويحق لها من كمال عقلها أن تتساءل قالت هذا النعيم الذي أرفل فيه إلى متى سيدوم فطرقت مسامعها إجابات صريحة قد يدوم مئة سنة وقد لا يدوم إلا لحظات إجابات صريحة فهنيئا لذاك العقل الذي تلقى تلك الإجابات ففكرت في قصر لا ينتهي بزمن ولا يزول إذا ماتت أو إذا دكت الأرض دكا دكا فكرت في حلل لا تبلى وفي حلي لا تتغير ولا تصدى وبنعيم يدوم ما دامت السماوات والأرض ملك لا ينتهي ولا يفنى فما أن لاح لها الهدف تقدمت نحوه تقدم الواثق الذي لا يقف ولو أدمي قلبه والدم نزف هددوها بزوال قصرها وملكها فتذكرت أن قصرها الذي في السماء هو الأبقى الذي موضع الصوت فيه خير من الدنيا وما فيها وهيهات لمن عرض لها الذهب أن تغريها باللعب ومن أراد الآخرة وسعى لها سايها وهو م... شكرا. كلنا نريد الآخرة وقليل من سعى فهنيئا لمن سعى لما قذرت هذا القرار وضحت من أجل العظيم الجبار ما فرشت لها الأراضي بالورود بل نزعت منها الأساور والحلل فما اعترى قلبها حزن ولا وجل قيدوها وعلى الأرض سحبوها كبلوها ثم على الأحجار جروها نزلوا عليها بالسياط ضربا لكن هيهات وهيهات لهم أن يكسروها ليست مثلنا من إذا ابتليت في دينها؟ أو قيل لها ستخسرين كذا وكذا باعت الأرض قالت والله بنات خالاتي كلهم يلبسون ولا زميلاتي كلهم لا والله تعلم أن ذاك الأمر يستحق أكثر من روحها فضحت فبات على ما يزلزل الجبال فجازاها العظيم المتعال لما ضربوها وقيدوها وكبلوها ونزلوا عليها حتى تكشف ذلك الجل من الضرب أرسل إليهم فرعون أن, يسألوها إن أرادتني فلها الحب والكرامة وإلا ماذا نفعل فيها يا فرعون قال اقتلوها قالوا كيف نقتلها يا فرعون قال خذوا صخرة هي أكبر منها فاسألوها فإن أبت فدكذكوها فسألوها أتريدين أن ترجعيه يا امرأة لها تطلعات وتحب ذاك القصر ما تركته لأنه لا يساوي عندها أو لأنه لا يستحق والله ما تركته إلا لأنها تريد ما هو أعظم منه فقالت بكل ثبات أريد رب الأرض والسماوات آمنت برب موسى وهارون أرادت ما عند الله جل جلاله فما هي إلا لحظات وتقطع الحبال وتهوي تلك الصخرة وقبل أن تلامس جلدها وجسمها إذا بالله جل جلاله ينقذ لنا ما قالت قبل أن تفقد الحياة قالت رببني لي عندك بيتا في الجنة رب إبني لي عندك بيتا في الجنة لما تحركت تلك الشفاة خلدها رب الأرض والسماوات ما نقلها في السيرة مع عظم السيرة نقلها لنا في هذا القرآن خالدة حتى تقرأ في كل مكان وزمان قالت ربي ابن لي عندك اختارت الجار قبل الدار بيتا في الجنة يقول ابن عباس فكشف الله لها الحجب وأمر بال حجب فنزعت فإذا بها ترى ذاك القصر الذي لبنة من ذهب ولبنة من فضة ومن تحته الأنهار قد جرت وحوله الملائك قد حفت فابتسمت ثم نزعت الروح قبل أن تهشم تلك الصخرة جمجمتها وعظامها وتساويها بالأرض لما انتهى هذا الموقف انتهت القصة يريد الله جل وعلا أن يخاطب كل النساء والرجال؟ في هذا القرآن فقال سبحانه وضرب الله مثلا وضرب الله مثلا بمن للمؤمنات لا وضرب الله مثلا للذين آمنوا للذين آمنوا يا نساء ويا رجال إن أردتم أن تدخلوا الجنة فها هو المثال من هو المثال يا رب؟ أي رجل صنديد؟ أي رجل قوي عنيد؟ لا وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة امرأة يا نساء ويا رجال تريدون أن تدخلوا الجنة؟ هذا نموذج اسمعوا يا يهود واسمعوا يا نصرى واسمعوا يا علمانيين هكذا المرأة عند الله إذا ثبثت على دينها يضربها مثلا للأولين والآخرين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا أعجبك قصرك الذي جرت من تحته المجاري أجل الله وعشرين أو ثلاثين خادم فتذكري أن لها آلاف وملايين الخدم فهنيئا لها أين آل بها عقلها إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ما أقوى شخصيتها انظري وتأملي وفكري شريك حياتها أكثر الخلق بالله لكن ما منعها هذا أن تكون من أحب الخلق إلى الله وكم من ضعيفة خسرت رضا ربها من أجل زوجها فكم من امرأة ذهبت إلى ساحر من أجل زوجها وأشركت بالعظيم القادر وكفرت بما أنزل على نبيها محمد من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وكم من امرأة لبست ما يغضب ربها ليرضى عنها زوجها فما أقل عقلها وما أضع فشخصيتها. فانظروا ما هو ثمن هذا العقل الذي كمله رب العزة والجلال من الذي يقرر قدر المرأة في هذا الدين هل هم بنو علمان أم المتفلتات الذي يقرر هو رب العالمين الذي شرع هذا الدين لكن أي مرأة التي تستحق هذا القدر عند ربها جل جلاله لأن أكثر النساء في النار لماذا؟ هل لأن الإسلام ظلمها؟ لا والله. وما ظلمهم الله؟ وما ظلمهم الله؟ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قد تقول قائل لكن هذا من زمان بعيد. نقول سوف نقترب بالله آل إلى زماننا هذا. فرويدك أخيتي وأمهليني ويضرب لنا أنموذجا من أجل نماذج قوة الشخصية امرأة خالفها كل الناس وعاداها كل الناس لم يوافقها على مبادئها أحد يراها جل جلاله وهي تؤيد هذا الدين بكل ما أوتيت بمالها وعقلها وبيتها وملكها رآها ربي جل جلاله وهو يدبر أمور السماوات والأرض يشفي مرضى ويمرض أصحا يحيي أجنة في بطون أمهاتها ويميت أحياء أقويا يمسك السماوات بعظمته أن تقع على الأرض الملائكة له سجدا ركعا فيرسل أعظم ملك تحرك من فوق سبع سماوات يحمل رسالة خاصة رسالة ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى هذه الرسالة قطعت بها مسافة مئات الأعوام في لمح البصر رسالة من رب البشر رسالة تحمل في طيها كلمات أنصتت لها الأرض والسماوات نزل جبريل فقال السلام عليك يا محمد قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته يظن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جبريل قد نزل من فوق سبع سماوات سمك كل سماء وسماء خمسمائة عام أنها أنزلت آيات تدك الجبال الراسيات لكن لا وربي ليس قرآنا يتلى ولكنه خبر عظمه رب البشر جل جلاله نزل قال السلام عليك يا محمد عليك السلام فإذا به يقول له كلمات اسمعي لها قالها هي خديجة تأتيك الآن بإناء فيه طعام وشراب فإذا هي أتتك يا محمد فأقرئ عليها من ربها السلام قل لها إن الله من فوق سبع سماوات يقول لجبريل قل لمحمد يقول لخديجة السلام عليك يا خديجة قالت هو السلام ومنه السلام لكن انتهت الرسالة قال قل لها يا محمد أن الله جل وعلا يقول بشروها بشروا خديجة هذه التي تمشي على الأرض بشروا خديجة أني قد بنيت لها قصرا في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب سبحان الله هل كانت خديجة وهي تحضر الطعام مع هذا الثبات وتسجد هذا السجود هل كانت تعلم أن الله جل جلاله تكلم عنها في الملأ الأعلى وأرسل لها جبريل لا وربي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين, من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وكم من صابرة لا تعلم ماذا أعد الله لها تعمل وتشقى لأجل الله فوالله لن يضيع أجر المحسنين سبحانه أي ثبات على هذا الدين والله جاء يوم على هذه الأرض وليس فيه من المسلمين إلا إمرأة محمد عليه الصلاة والسلام وامرأة واحدة لم يسبقها لهذا الدين أحد فهذه المرأة في الإسلام إذا عرفت قدرها فهل تستطيعين أن تكوني مثلها لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن في ستبقى خالدا أريد كصرا لا يهدده زوال أريد عيشا ليس يقطعه مما تريد زوجا مثل يوسف في الجمال وأريد أنهاراً بقصري جارياً فهل سمعتم يا بنو علمان أخيتي من النساء من آلت بها قوة شخصيتها إلى نعيم ليس مثله ولا قبله نعيم فرح في قلبها مقيم وسوف تسقى وربي بما إن نزاجه من تسنيم فهنيئا لها ما تلاقي من عواقب ذاك القلب السليم وكثيرات من ضعف عقولهم تخبطنا مثل الأطفال يعاندون ولو كان يضرهم ما يفعلون وفي النهاية سيخسرون تجدها تزمجر وتحاد خيام بلا عماد وجبال ولا أوتاد فياليتها تنتهي فياليتها تنتهي قبل ما ذلك القلب يقف والدماء في تلك العروق تجف فوالله إني عليها مشفق ولها ناصح ولا أقول لها إلا ما قاله مصعب بن عمير لأمة أتدرين ماذا قال يوم أن اعتنق الإسلام واتبع دين العليم العلام وانشرح صدره يريد تلك الجنان؟ وكانت أمه أغنى امرأة في قريش كانت تغدق عليه دلعته حتى كان أكثر فتى مدلل في قريش لما اعتنق الإسلام حرمته من كل هذا فما رده ذلك عن دينه شيئا فلما رأته ثابتا أبت على نفسها وآلت أن لا تستظل بظل ولا تطعم طعاما ولا تشرب شرابا حتى يرجع إلى دينها فلما كانت طريحة الفراش كان أبناؤها يضعون العود في فمها ويقطرون فيه من الماء حتى لا تموت من العطش وفي ذات يوم وهي مسجات طريحة على ذاك الفراش جاءها مصعب وقد لبس المرقع جاءها مصعب وقد تغيرت أحواله جاءها مصعب المدلل الذي أصبح الآن ينام تحت الأشجار جاءها واقترب عند رأسها وهمس في أذنها قال يا أمة فتحت عينها فإذا بحبيبها إذا به مصعب إي وربي مصعب ما أتى يريد منها درهما من ولا دينارا قال يا أمة إني عليك مشفق ولكن ناصح اشهدي أن لا إله إلا الله تفلحي نظرت إليه قالت ماذا أقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله؟ أقسم بالثواقب أن لا أشهد أتريد أن يقال دري عقلها فبدل الدينها؟ ما شاء الله ثبات ثبات على ما يزلزل الجبال الراسيات لكن على ماذا؟ على هباء وعلى شتات فقاعة صابون ارتفعت وارتفعت وارتفعت ثم اختفت لا أثر ولا طعم ولا شيء ولا صوت ولا شيء وأنت بدون عزة هذا الدين والله لستي شيئا ما أغنى عنها مالها وكم من النساء من أعطاها الله جل وعلا فدخلت بمالها النار تبجحت وتجرأت وظنت أنها قد فهمت وهي وربي لم تفهم شيء أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أخيتي قوية الشخصية إذا قالت تعرف وتعني ما تقول أقوالها وفعالها محكومة بقال الله وقال الرسول يزول عنها قلبها لكن حياؤها وعفتها لا تزول هنيئا لها لأنها تعلم إلى أين هذا الطريق يقول أما تلك المسكينة الضعيفة فتقول لأنها سمعت غيرها يقول تتساقط مع أوراق الخريف وتتقلب مع تقلب الفصول قيمتها بعباءتها ولبسها لا بذاتها والعقول باعت الباقي واشتهت فان يزول تعالي وانظري إلى تلك التي أحبها ربها جل جلاله أحبها خالقها يقول ربي جل جلاله قل لا يشتوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث الخبيث كثير والطيب خليل ويقول العزيز الجليل لا يستوون هل سمعتين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 مسكينة ضعيفة يدخل عليها أقوام يهددون بهذه الطريقة مسكينة لا وربي أنا وأنتن المساكين قالوا لها لعلك على دين محمد فقلت نعم إيوى الله إني لعلى دينه بكل عزة وتبات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 وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود إن منك الود يا غاية المناه تقول إن صح منك الود يا رب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 ويرزقه من حيث لا يحتسب سبحانه مبتلاها ابتلاها إلا ليعافيها ولا أخذ منها إلا ليعطيها ابتلاها ثلاث أيام بلا يعليهن حتى يكتب في صحائفها ألوف مؤلفة هل تعلمين من هم الذين أسلموا؟ هؤلاء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 إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين هنا هنا انتصف الشريف إنه من يتق ويصبر فإن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 فعلى ماذا صبرنا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم كأولئك فانظري إليها سبحان الله ما أقوى شخصيتها أي شخصيات تبك أي نساء أولئك النسوة والله كذلك الحياة وإلا فلا أخيتي الغالية قوية الشخصية همها أن تدخل الجنة وأن تنجو من النار أما تلك الضعيفة فهمها أن تكون عباءتها تجلب الأنبار ما أخس تلك الهمة وما أبناها كنت في يوم من الأيام في أحد من المستشفى وقفت أتكلم مع رجل الأمن لحظات وأنا أتبادل وأياها الحديث إذ بامرأة تأتي عباءتها تشكو إليها تحتاج إلى عباءة أخرى عباءة مزركشة عباءة فاتنة مرت من عندنا ما أضعف شخصيتها إذا بها تلتقط أنفاسها قالت لرجل الأمن لو سمحت تعال الله يحفظك ساعدني شوف في واحد قليل حياة قاعد يتعرض لي ويتكلم عليه نظر إليها رجل الأمن بتلك العباءة المزركشة ما بقيلون إلا في الطرحة أو في عباءة وهناك اسم وهنا حرق قال لها لو احترمت نفسك لاحترمك احترمك الآخرون قالت اشكسدك يعني أنا ما احترم نفسي قال لا والله بهالعباء ما احترمت نفسك انفجرت والله ما رأيت أضعف منها شخصية في حياتي انفجرت تبكي قالت يعني الناس يقاسون بعباءاتهم والناس م... سبحان الله قلت لها لو أنك سترتي يا أختي بعباءة زي الناس ما أحد تعرض لك أنت التي أعطيتي الضوء الأخضر بهذا قالت يا أخي ليش أنتم كذا أعرف من صاحباتي إذا جاءوا يطلعون مع أخوياهم يلبسوا عبايات على الراس مو بشرط. سبحان الله قلت يعني يلبسون عبايات على الراس عشان يظنون الناس أنهم محترمات الحمد لله اعترفت بنفسك إن هذا من تحترم نفسها تحشمت ذلك أدنا أن يعرفنا فلا يؤذين انفجرت والله العظيم مثل الأطفال مثل الطفل إذا خسر شيء قام يتخبط. سبحان الله أي شخصية أخيتي إني سائرك أسئلة اسأليها نفسك هل تحسين أن هذه العباءة تجلب الأنظار؟ إذا ليست حجابا الحجاب وضع ليحجب الأنظار لا ليجلبها هل تحسين أن هذه العباءة تزيد من احترامك عند الناس؟ والله إن قلت نعم فأقول لك عذرا لأنك ما صدقتي والله إن الفساق قبل المستقيمين والله ما يحترمونك بهذه العباءة أما تلك التي وضعت عباءتها على رأسها وبقفازاتها فيحترمها الجميع حتى أن أكثر من يعاكس يقول إذا رأيت وحده بهذا الشكل والله العظيم أني أحترمها ولو أشوف أحد بيتعرض لها الأبدابة حنوية لكن تلك التي هي أغرت وأخرجت مغرياتها وفتنها وخصرت من هنا وضيقت من هناك هي التي تريد أصلاً أن ينتهك عرضها فلا أحترمها السؤال الثالث وكوني صريحة بجد مع هذا السؤال هل تحسين أنك بدون هذه العباية اللي على الكتف أو المخصرة يعني لو نزعتيها وغيرتها العباية على الراس هل تحسين أنك لا شيء إذا كان تحسين أنك بدونها ولا شيء فاسمحي لي أقول ما أرخص نفسك عندك فوالله لا شخصية ولا ذات قيمتك بهذه العباة والله إن كانت قيمتك وقدرك عند نفسك أنت قبل الآخرين بهذه العباة وبدونها لا شيء فوالله لا قدر لك ولنفسك عندك أخيتي الفاضلة ها هو أحد منسوبي مكتب الجاليات وهو مدير المكتب يقول قصة عجيبة في أيام أزمة الخليج يقول كان هناك مقر لوزارة الدفاع لأحد الدول التي تسمى بالعظمى يقول فدخل رجل من باكستان يريد مقابلة هذا الوزير وانتظر في غرفة الانتظار ومرت الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة إذ بامرأة تمر تغدو يمينا ويسارا تصول وتجول مرة في المكتب ومرة تلحث وتأخذ أوراقها قالت لهذا الرجل الباكستاني ما لا تفعل هنا قال أنا أنتظر مقابلة الوزير قالت لك ثلاث ساعات أنا أشوفك ما دخل قال ما أذن لي دخلت على الوزير فقالت هناك رجل يريد مقابلتك كأنه لم يحب مقابلته وقال دون كيروف مسلم لا يهم هذا مسلم المهم قالت أنت لست في متجرك ولست في مؤسستك قد يكون عند هذا معلومات أذن له بالدخول دخل لما خرج جاء عند تلك المرأة وكانت هي الثالثة في وزارة الدفاع وأعطاها كنوع من الامتنان كرت خاص به قال أنا ساكن وعائلتي هنا مضى ذاك الرجل يقول ما ظننت أنها تتصل المهم يقول اتصلت بعد فترة قالت أنا اليوم ليس عندي خطة بعد الساعة التاسعة قال فأتيت أنا وزوجتي ودعوناها إلى هذه الوليمة كنا نحتس الشاي والأولاد يلعبون لما جاء وقت العشاء ووضع الطعام جلسنا على الطاولة فجاء أولادي وهي تنظر إليهم فقالوا بسم الله اللهم باركنا فيما رزقتنا وقنا عذاب قال تعجبت لكنها لم تقل شيئا سكتت وأكلنا فلما انتهى الأولاد قالوا الحمد لله الذي طعمنا هذا ورزقناه بلا حول منا ولا قوة ثم مضوا قالت ايش يقولون هؤلاء قال إن لنا ربًا أعطانا هذه النعم هو الذي حرك أيدينا هو الذي هيأ لنا هذا الطعام وغيرنا جائع هو الذي هيأ لنا هذا المسكن وغيرنا ليس له مأوى يستضل السماء ويفترش الأرض فمن حقه علينا أن نبدأ باسمه وننتهي بحمده حتى يزيدنا من فضله قالت بس هذا أنا سمعت عن الإسلام أنه ما في زي الأدب هذا في أي مدرسة درسوا قال لا ليس في مدرسة هذه مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام هذا ديننا قالت لكن أنا سمعت عن الإسلام أنه عشوائي وأنه تخبط وأنه وأنه قال ليس كل من قال صدق يقول فأعطيتها مطويات عن الإسلام ماذا تعرف عن الإسلام وذهبت يقول اتصلت بعد فترة قالت أنا قرأت هذه المطويات التي أعطتنيها لكنها تعريفية يعني ما فيها شيء متعمق أنا أريد شيء يتكلم عن الإسلام بتعمق فقلت والله ما عندي لكن أعطيني مهلة فذهبت إلى أحد المكتبات واشتريت نسخة من المصحف المترجم واشتريت بعض كتب الحديث وبعض الكتب التعريفية عن الإسلام بتعمق وآدابه وأخلاقه فأعطيتها إياها قال فغابت أسبوعين ثم اتصلت قالت الكتب التي أعطيتني إياها مشكورا قد قرأتها والآن أنا اتخذت قرار أن أسلم فكيف أفعل الآن؟ هل آتي عندك؟ قال لا أنا والله ما عندي الإسلام أنا عندي أعرفك بالإسلام لكن دعيني أنظر إلى أحد المكاتب التي تعنين فيها إسلامك يقول فقلت أمهليني وسوف أعطيكي اتصال بعد قليل يقول فاتصلت وإذا أتصل على مكتب الجاليات القريب من المستشفى قال فرد عليه المدير فقلت له عندي امرأة أمريكية تريد أن تسلم قال أحضرها يقول دخلت عليه شقراء صفراء قال فجلست قالت السلام عليكم ورحمة الله مكسرة لا تكاد تفهم منها قال عليكم السلام قالت أريد أن أسألك بعض الأسئلة قال تفضلي قالت لي أريدك أن تخبرني عن الإسلام قال قلت الأسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت صلين خمس صلوات في اليوم وتزكي وتصومي وتحجي قالت بس قال بس قالت لا أنا قرأت أكثر من كذا قال الآن اعملي هذا هو يعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ليكن أول ما تدعوهم إلي شهادة أن لا إله إلا الله فإن أطاعوك تدرج قالت لها أنا قرأت أكثر من كذا قال لا اعملي هذا وبس قالت هل ستخبرني أم أخرج أنا قرأت أن هناك حجاب قال طيب أنت الآن ابدأي بهذا قالت لا أنا ما أتيتك من هناك حتى تقول لي بعض الأمور وتخبي عني بعض لابد أن تقول لي كل شيء وإلا خرج ولي موعد معك بين يدي ربي جل جلاله إن جاء يوم القيامة أقول لربي يا ربي إني أتيت عند هذا وأنت أعطيتها علم وما أراد أنه يجيبني قال والله مدام هذا وجهة نظرك ومدام تشكيمي عند الله جل وعلا لا سأقول لك كل شيء عندك حجاب من رأسك إلى أقدامك ما أذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج طرف من قدم أم سلمة قال إذا ينكشف أقدامهن يا رسول الله قال إذا يرقينه ذراعا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابُ وَعَنْدَنَا حِجَابُ مَنْ رَأَسَكِ لَا رَجَيْهِ قال طيب أنا عملي الآن كلها رجال وأختلاط إذا أسلمت يجوز لي قال لها أنت قلت لي لابد أن تخبرني بكل شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلونا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ولا يجوز الاختلاط قالت إ يقول والله كأنها ضربتني بسلاح في وجهي أستقيل خشيت أن تقول إذن والله مدام المسألة فيها استقالة وخسران ما لا ما نبغى ها الدين قلت لها أنت الآن طبق اللي قلت لك بعدين أتفاهم قالت إذن أستقيل أستقيل قالت همستها همسة ثم قالت أسألك سؤال أخير هل يجوز لي إن أسلمت أن يكون زوجي كافر؟ قال قلت لها أنت التي طلبت مني الإجابات الآن لا يجوز المسلمة أن يكون عليها ولي كافر قالت إذن أرسل له رسالة وأعطيه مهنة سبوعين يفكر فيها إما أن يتبعني في الإسلام أو يطلقني قال لا لا تفعلي كذا يعني خليك مع ست شهور سنة على الله أن يهديه على يديك لا تكونين بهذه العجالة يقول أكلمها وأنا مستغرب متعجب كأنها يعني بيدها ريال وأعطها مليون ورمت هذا الريال قالت إذا أرسل له رسالة قلت اجلسي معه على نهديه الله على يديك قالت لا سوف أكتب له رسالة زوجي الغالي أنا وجدت الحقيقة في هذا الدين دين الإسلام وسركت هذا الطريق وأنا أحبك فإن أردت أن تمتشي معي في هذا الطريق حتى نصل إلى الجنة وإلا اعتذر منك فأسمح لأحد أن يقف في طريقي إلى رضا ربي جل جلاله ثم كتبت له مع خالص تقدير وأرسلت الفاكس ثم بدأ تسألني أسئلة فرعية يقول والله إني أجيبها وأنا كالمجنون ما هو إلا وقت قصير ثم إذا بصوت الفاكس يرجع والله رفعت الفاكس فإذا ما فيه إلا سطر واحد فقط مكتوب فيه I bear witness الله أشهد أن لا إله إلا الله سبحان الله قال فأخذت تلك الورقة تقبلها تارا وتبكي وتضمها إلى صدرها والله تذكرت قول الله جل جلاله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال فخرجت ثم ما كثت غير بعيد وأنا كالمجنون ثم عادت لي يوم من الأيام والله لم أعرفها قالت لي قد استقلت وكان لي من حقوق ثلاثمائة وستين ألف دولار أتيت بها بين يديك لو أعطيك إياها تنفقها في سبيل الله جل جلاله وعله أن يرضى عني يقول كيف؟ 360 ألف دولار تضحين بها وأنت فقدت عملك الآن ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله هذه خذيها معك أنتي أنت أحق بها وابني لك بيت واعملي واعملي وانت شئتي تتصدقين منها بما شئتي فتصدقي هناك واستخدميها في الدعوة إلى الله في بلادك قالت أنت لا تعرف ما هي جريمتي أنا لا أنام من آية في كتاب ربي جل جلاله وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات تكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَشُقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدَّاً ادْعُوا الرَّحْمَنَ وَلَدَا فَقُلْ إِنَّنِي كُنتُ أَجْرِمُ جَرِيمَةً أَنَا أَقُولُ كَلِمَةً لَوْ أَذِنَ اللَّهُ لِلْوُجُودِ أَنْ يُعَبِّرَ لن شقت الأرض وخرت الجبال وتقطعت السماء خذ هذه الأموال فانفقها في سبيل الله علّه أن يرضى عني ويسامحني يقول سبحان الله فأقنعتها أن تأخذ الأموال وأن تنفقها هي على الدعوة في سبيل الله في ديارها قال فقالت لي أطلبك طلب لعلي لا ألقاك بعده أبدا أن تجعل لي كلمة ألتقي بها مع بعض المسلمات التي يجدنا اللغة الإنجليزية نسقت مع منسوبي المستشفى أذن ثم أعدنت الإعلانات إذا بها محاضرة للمحاضرة الأمريكية فلانة باسمها القديم فاجتمع النسوة في تلك القاعة وكان من بين من اجتمع في تلك القاعة زوجات منسوبي مكتب الدعوة التي يجدن اللغة الإنجليزية تقول حضرنا فدخلت بنات والله يتبرأ هذا الدين من أشكالهم ومن تصرفاتهم دخلت ودخلنا بعض الفتيات لما سمعوا محاضرة المحاضرة الأمريكية يريدون يعني أن ترى كيف أنهن تحضرن بل والله تراجعنا وتققرنا أي حضارة في الدعارة قالت فدخلنا أولئك الفتيات وجلسنا في مقدمة الكراسي الأمامية واللي لابسة ثنورة مفتوحة واللي لابسة ثنورة لفت وجلست وحطت رجل على رجل وخرج ركبتها وفخذها وساقها والثانية اللي حاطة لون شعرها زيون بلوزة والثالثة حواجبها كأنها خط والثالثة والرابعة والخامسة ويتبادلن الضحكات من كل مكان تقول زوجته والله أردت وهممت أن أخرج لكني أردت أن أصبر حتى أرى تقول وما هي إلا لحظات حتى سكتت الأصوات وهدأت الأنفاس فنظرت فإذا بها امرأة والله لم يخرج منها ولم يظهر منها ضفر بعباءتها الواسعة على رأسها وقفازاتها وشراباتها فالتفتت يمينا ويسارا لما تأكدت أن القاعة ليس بها رجال كشفت عن وجهها وإذا بذلك الوجه الأصفر والشعر الأشقر ثم وضعت كتبها وملفاتها معها قالت فإذا بتنظر نظرة قاسية محرقة لأولئك البتيات التي في الأمام ثم بدأت لتعدل جلستها وتزين التنورة وتسكرها والثانية تسكر أزرار اللي في صدرها والثانية تغطي شعرها ما أحقر هذا الموقف عند ربي جل جلاله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القوم وكان الله بما يعملون محيطا خافوا من هذه المرأة التي لم تحرك لهم كلاهم ولم تحرك لهم أقدامهم ولم تجري في صدورهن أنفاسهن لكنها أسفا المهم تقول أخذت القرآن المترجم بيمينها وكتابا آخر بشمالها وقالت الحمد لله مكسرة الحمد لله ثم انطلقت كالصواعق من السماء باللغة الإنجليزية بكلمات والله كأنها سهام لا تستقر إلا في القلوب قالت الحمد لله أني أخذت الدين من مصادره الرئيسية ثم رفعت القرآن الحمد لله أني أخذته من كتاب ربي ومن سنة محمد نبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله أني ما أخذت من هذه الأشكال وأشارت إلى الذين في الأمام وإذا بهن والله كأني أحس بهن ودذن لو أن الأرض تنشق وتبتلعهن قالت أنا في حياتي ما رأيت وردة خلقها ربها فأبدعها وزينها ورعاها تتمنى أن تكون شوكة مؤذية إلا أنت أنا في حياتي ما رأيت منبعا عذبا ثم تمنى أن يكون وحلا إلا أنتم قد وعدكن ربي جنة عرضها الأرض والسماوات وتريدون أن تكونون في الحضير بين الزبائل والنفايات ثم قالت في النهاية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أخذت تلف أوراقها وتلملم أوراقها والدمعات على خدها ومن كان ميتا فاحييناه فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها جاءت من لا تعرف الله إلا قبل أيام وأسابيع حتى تعلم من تربين على لا إله إلا الله فوالله سوف يعلمنا معنا لا إله إلا الله إذا دكت الأرض دكا دكا ونسفت الجبال نسفا وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخسر من أتى بالسيئات وسوف يسأل ربنا عن الخطاء وسائل عن العيون المصرا وسائل عن اللسان والجنان وسائل عن كل لحظة بالحياة وأسفى لحالنا قوية الشخصية أخيتي شامخة مثل الجبال ليست سهلة المنال أما تلك المسكينة فهمها ما يقال من كلمات ولو كانت بعدها مرحاضا للرجال فشتان ما بين الفريقين شتان وهذه ممرضة عندنا تربت على لا إله إلا الله هي من بلاد الحرمين كانت تطبق مع واحدة أسترالية ووحدة جنوب أفريقية كلهن نصرانيات وقد سعى ذاك المكتب الذي في المستشفى جزاهم الله خير يعطون الأشرطة والمسابقات ليدعونهم للإسلام ويوزعون الكتيبات ثم تأتي تلك المسكينة لتهدم كل ما بنوا هؤلاء فتجي عند هذه الممرضة الأسترالية وجنوب أفريقيا وتطلع البنت هذه محفظتها وتطلع صورة صاحبها تقول هذا this my boyfriend تقول هذا صديقي والله وهن كافرات نظرنا إليها نظرة استحقار. قالت هذا الدين تقول الإسلام وحرام وحرام. إذا أنتم ما اقتنعتوا بالدين وأنتم متربين فيه ليش تأتي واحدة منا من أستراليا وتعطونها كتيبات تقنعونها بدين أنتم ما تطبقونه أصلاً. تقول أنتم الآن تقولون حرام وحرام متقاطين فالأخير تسوون زينة أجل ليش أصلاً أنا ما دامني أفعل مثل اللي تبغون تسوونه. ناس أنا أجل أنا أجل على طريقي أحسن أحسن ما لعب على نفسي أقول أنا مؤمنة وأتغطى وأنا جالسة أخرج مع شباب وأزني سبحان الله يقول الله جل جلاله بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ تبغاهم يقولون أي والله ما شاء الله أنت متطورة ومتحضرة أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةِ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ما أضعف تلك الشخصية وما أدنى تلك الهمة هاهن قد صدوا عن سبيل الله وتركنا هذا الدين ولن يستقبلنا بعد اليوم كتيبات ولا أشرطة من سببها وسوف يسألها الله جل وعلا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وتحكي إحدى قريباتي عن صاحبة إحدى المشاغل النسائية في مدينة الرياض وكان لديها عاملات نصرانيات وعندما زارت إحدى الغيورات الحاملات هم هذا الدين أبت عليها نفسها أن تخرج كما دخلت دون أن تنصر دين رب العالمين فدعت العاملات وتواصلت معهن بالأشرط والكتيبات حتى من الله عليها بفرحة خير من الدنيا وما فيها وخير لها من حمر النعم وها قد بزغ النور ونطقن بالشهادة وأضاءت القلوب وانشرحت الصدور وهنا تقع المفاجأة من صاحبة المشغل ما تظنين أنها فعلت هل استبشرت؟ هل احتفلت؟ وحمدت ربها وكبرت؟ لا والله بل ضجرت وزمجرت وتأففت وتفلتت وصرخت عليهم واتهمتهن بأنهن ما أسلموا إلا لتضيع الأوقات بحجة أداء الصلاة اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فواحدة تنصر هذا الدين والأخرى تخذل دين رب العالمين فهذه رسالة إلى كل امرأة إلى كل أم في بيتها إلى كل مديرة إلى كل معلمة إلى كل امرأة تسمع هذا الكلام متى وأين وكيف نصرت دين رب العالمين والله ما أنت فيه الآن من هذا المنصب والله إنها فرصة تسجل عليك ومسؤولة عن هذه الفرصة إما أن ترفعك هذه الفرصة عند رب العالمين وإلا والله أن تكونين في أسفل سافلين إن الذي أعطاك هذه الفرصة لرادك إلى معاد فكم من مديرة تحت الأرض ميتة وكم من أميرة تحت الأرض ميتة والله ما نفعها إلا موقف وقفته لرب أخيّة الغالية بعد أن رأيت تلك الحياتين فاسمعي إلى امرأة بعد إحدى المحاضرات امرأة وفتاة قد جربت الحياتين حياة العزة بهذا الدين وحياة السراب والهباء فأرسلت إلي فاسمعي رسالتها بتلك القصيدة ضحكوا علي وقالوا أنت محررة الدين بالقلب ليس بالأركان أيعملي ما شئت أنت مخير ما دام قلبك مصدر الإيمان ضحكوا عليها قال لها أهم شيء القلب فالعز أن تمشينك المتبخترة بتكسر مكحولة العينان قالوا ململمة وكنت مبعترة قد طول دنياي وهي ثواني هل سألت نفسك يا جوهرة لما لا أفكر في بضى الرحمن لما حائرة لما دائما متكدرة مع كل ما يلهي أضل أعاني هل تعلمين مما أنت محررة من سندس واستبرق وجنان أخيتي طلبات تلك القوية ليست موجودة هنا هي تريد أن تحيا حياة لا موت فيها أبدا هي تريد أن تشب شبابا لا تهرم بعده أبدا هي تريد زوجا على صورة يوسف عليه السلام لا يوجد مثله في الدنيا أبدا هي تريد أن تسعد فلا تبأس أبدا هي تريد أن تصح فلا تمرض أبدا فوجدت أن هذه الأهداف ليست موجودة إلا في جن. منه عاليه أبت عليها نفسها إلا أن تدخل الجنة فصبرت وعلمت أن الطريق شائك لكن بعدها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وهم فيها خالدون اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ترحمني وترحم كل من سمع هذه الكلمة ومن له حق علينا يا رب العالمين اللهم يا رب من دعت إلى هذا الدين وبذلت لهذا الدين اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق يا جمعين الله خير وفي الختام تقبلوا تحيات مؤسسة بروق الفجر تم المنتاج والإخراج بالمنتدى الهندسة الصوتية والإخراج شمس الدين أبو أنس ونفيدكم بأن جميع الفقوق محفوظة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نفسك هذه الحياة فأجبتهم والقلب يملأه اعتزاز لا تشتني نفسي لدائب ناقصات لما اشتهيتم اشتهيت مثلكم لكن اهدافي ستبقى خالدا قريبك الصلاة لا يهدده زوال أريد عيشا ليس يقطعه ممات أريد زوجا مثل يوسف في الجمال وأريد أنهاراً بقصري جارياً عقولنا إن لم تبلغنا الجنان فحياتنا ليس حياة بل ممات فأمامنا قبر تشيب له العقول وظلامه تخاف منه الظلما وبعده حشر ونشر وحساب وسوف يخسر من أتى بالسيئات وسوف يسأل ربنا عن الخطا وسائل وسائل عن اللسان والجنان وسائل عن كل لحظة بالحياة فمطالبي ثاقة عقول الحائرات فلا تلوموني فلا سر الثباة نبح الكلاب والجبال ثابتة نامت عيون وعيون ساهرات باتت تصلي لمجيب الدعوات فتلك همتها جنان خالدات وتلك همتها سخرة فتلعبا فتلك همتها جنان خالدات جنازت رفته العباة فكلمتها جنان خالدات وجلكن